وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَازِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَلَا أَقُونُ لِلَّذِينَ تَزَّرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَادِجَ دَلْتَنَا فَأَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَسْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُل إِنَّمَا يَأْسَفُكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُم بِمُرْشِدِينَ وَلَئِنْ تَنصَحُ لَنُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُهْلِكَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا زَرِي 124. <تجرمون> وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئك بما كانوا يفعلون 125. واصنعني فلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا in na